ربكم قد جاءكم الحق من ربك فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها وما اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم 3 <تصفيق> كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبتير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومسعكم متاعا حسنا ثمَّتِيَعُكُمْ مَعَ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَدَلِّ مُسَمَّى إلَى أَدَلِّ مُسَمَّهُ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيدٍ إِلَى اللَّهِ مَوْلِيَعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا يَأْتُونَ قُدُورَهُمْ لِيَتَّخِذُوا مِنْهُ الْأَحِيَنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ